بوك تو بنك زاش مشش ستة, وخمسون ستة وخمسون المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس نوريت توريت نورة وجود رغبه وجود رغبه ماس نوريمي توريمي نورا لدينا الرغبه ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبه بيوتي الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف اشبئاو اشعر بالخوف اشعر لا اشعر بالخوف لا اشعر بالخوف توريتي ليكو توفر الوقت توفر الوقت يستوري لايكو لديه وقت لديه وقت. ليس لديه وقت ليس لديه وقت نوبوجاوتي الشعور بالملل الشعور بالملل هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل <متتنى> هي لا تشعر بالملل لا تشعر بالملل بوتي إشال الشعور بالجوع الشعور هل انتم جوعة؟ هل انتم جوعى اريوسني هل انتم غير جوعة؟ هل انتم غير جوعى بوتي اشتروشكوس الشعور بالعطش الشعور بالعطش يا يوس اشتروكوسيوس hum atša. hum atšą ji neiš jūs neištroškusiųs hum gaiu atšą hum gair atša.